أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَجُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ سَيَحْرِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَاً قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنُهُمْ فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترؤوا عنهم فإن ترؤوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفره نفاقه جدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق من رمو بكم الدوائر عليهم دائرة السوق والله سميع علي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول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 ورغوا عنه ويعد لهم جنات تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 عَسَلَ اللَّهُ أَيَّتُوا بَعْلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبوكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا وَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبَلًا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إن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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرُضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ ذُنَّهُ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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشرون ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوج العظيم التائبون العابدون الحامدون السام الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف والناهون عن الملك والحافظون لعدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 يحيي ويميت وما كان لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فِي ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا غاقت عليهم الأرض بما رحبت وغاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفون وَرَسُولُ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ بَأْسٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يطْؤُونَ مَطْئَ مَن وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وإنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون